فمن شاء ذكره في صحف مكرمه مرفوعة مطهره بأيدي سفره كرام بدره قتل الإنسان ما أكثره من أي شيء خلقه.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 فلينظر الإنسان إلى طعامه إنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتنا ونخلا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 وصاحبته وبنيه لكل مرء منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبره ترهقها قت ره أولئك هم الكفرة الفجرة صدق الله العظيم.